الرحمن الرحيم أيها الأخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه ثمانية آلاف ومائة وعشرة من المرد الذي يصدق الله من عباده هذه الأمة الإسلامية لأن آخر كتاب النذل هو هذا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 والسابقون اولئك المقربون لا تعمل ايه لا عندي تفسير بس حصل ايه ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من انواع كقول القائل السابق الذي يصلي في اول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثناءه والظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الإسرار أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن المحسن بالصدق والظالم بأسراب والعادل بالبيع والناس في الأموال إن محسن وإن إن محسن وإن عدل وإن ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا او مانع الزكاه ومانع مانع الزكاة والمغتصب الذي يؤدي الزكاه المفروضه ولا يأكل الربا وامثال هذه الاقاويل فكل قول فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الايه واحد. قول فيه ذكر نوع داخل في الداخل في الآية ذكر لذكر لتعريف مستمر. وإنما في الآية وإنما ذكر. وإنما ذكر لتعريف مستمر بتناول الآية له وتنبيه به وتنبيه به على نظيره. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر. قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما هذه هو الغالب أن التعريف المثال أبين وأخر من التعريف الحد المطابق نعم لو قال لك قائل ما هي البعيد فقلت حيوان كبير الجسم طويل العنق نعم ذو سلام له ذيل قصير وما ذلك منه ذاته ماذا يعرف ماذا يعرفه ما حتى لو راه يمكن تشكل يقول لعنه هنا شيء آخر يشابه له لكن إذا قلت مثال البعير هذا اتضح والإضافة بالمثال أكثر وضوحا ولهذا ذهب كثير من الفقهاء رحمه الله إلى التعريف الحكم، وإن كان عند المناطق يرونه أي فما فمثل فون الواجب هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه واستحق العقوبة تاركه لكن لو قال الواجب هو ما أمر بالشر على سبيل قد يكون إشكل عن الإنسان أكثر. <تصفيق> الحاصل الآن الثلاث تسر الذين صلوا من عبادة فهمهم ظالم النفس لأن ظالم النفس هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها وأن المقتصد هو الذي يصليها في الوقت وأن السادق للخيرات هو الذي يصليها في أول وقت أو بعبارة اصح على وقتها لجلشمن من يصليها في أول وقت فيما يسن تقديمه وفي اخره فيما يسن تاخيره ولهذا جاء احدثنا من المسعود الصلاه على وقتها لان في بعض الصلوات يسن تاخيره كالعشاء واذا قيل المقتصد هو الذي يؤدي الزكاه الواجبه والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاه مع الصدقات المستحبه والظالم لنفسه هو الذي لا يذكر فهل بين ال... بين القولين تناقص لا لانه ذكر كل واحد على حده لان كل واحد منهم ذكر نوعا يدخل في الايه مع أن الايه اعم من هذا تشمل كل ما ينطبق عليها ظلم النفس ظلم النفس والصدق والاختصاصات نعم إذا ورد ب يعني المعنى نعم. هل يصح كذا معنى آخر؟ هنا بأن تقول وفاسم كذا وكذا؟ نعم. نعم ما أودي الناس. أودي في نعم يعني منها، منها أو قال ما في زيادة آلا منها هذا فتكون هي المرادها. الشيخ اكثر من التعريف في الحد الحد عندي المطابق لا بالحد المطابق عندي حاشي يقول لشيخ للسامة بن تيمية واحفل نفيس في هذا الموضوع في كتاب الرد على المنطقية ماذا عندكم ماذا عندكم موجودة الحاشي الصيب بدأ العمل ايش نقل المنظر ايش ايش نسمي ثاني نعم والعقل السليم يتفضل للنوع كما يتفضل اذا اشير له الى رغيف ثقيل له فقيل له هذا هو خبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الايه نزلت في كذا لاتيه ما الى كان المذكور شطاً كأسباب النزول, النزول المذكوره في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماد أنا عندي, عندي ثابت ومعروف اوسط أعصد بن الصامد المعروف في الكتب التفسير أن آية الظهار وهي قول تعالى الذين البارضون من نسائهم من نسائهم هن أمهاتهم الآية من سورة قد نزلت في خولة أو ان من تتعربة زوج أوس بن وهو مشهور كده زوج وهو من المعنف او القلم والله الله, الله عندكم ان كان إن كان النسخ لنا هي اللي في, كتاب في حط المؤلف فهذا قد يكون صاحب قلم او او شاقه وان كان اللي بقالنا لكم هل فالمحشي معذور حيث حشي على شيء غلط كقولهم قولهم <تصفيق> ان ايه القهار نزلت من راك ثابت او ابن صامت حسنين ما حد لما تكون في هذا التحريك ما حركتك وأرس لما تكون في هذا التسكين حركتها امرأة أرس تبني الصامد وإن آية الجعال نزلت في عويم العجلالي أو هلال في أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله الظانيحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريبة والنضير وإن قوله ومن يولهم دبرا ومن يولهم يومئذ دبرا نزلت في بدر وإن قولهم شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت نزلت في قريه تميم الداري وعدي بن بداء وقال له عدي بن وقول ابي ايوب ان قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه نزلت فينا معشر الانصار الحديث ونظائر هذا كثير مما ينكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكه أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم قالو ذلك فالذين قالوا ذلك عندك فقالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللغة العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقفل قمنا يقول أحد من علماء المسلمين إن, عمو إن, عمو إن علمات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما قال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يسبب فتعم فتعم طيب. فتعم طبعا تختص فتعم هي, صحبة. هي صحبة. نعم. ولا يقول العموم فيها بحسب, بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين وهذا قوله الصحيح أنها تعم ذلك الشخص أنها تختص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك الشخص فقط واضح <تصفيق> مثال ذلك وعلى كل هذا كلها مثل حال أي مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر هذا اللفعان لكنه لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص فهل نخصصه بذلك الشخص نقول شخص الاسلام ما أحد من المسلمين أو نخصصه بذلك النوع نعم يمكن إذا علمنا العلة والسبب أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعدى لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع إذا أخذنا بالعموم ليس من البر الصيان في السفر قلنا إن الصيان في السفر ليس من البر ليس من البر سواء شق على الإنسان ام من يشق نعم وإذا خطفناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مضلنا عليه كأنه قال ليس صومه من البر وهذا أيضا خطأ ما هذا يقوله من المسلمين مثلما قال الشيخ وإذا قلنا إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر في من حاله كحال ذلك الشخص يشق عليه فإنه ليس من البر أن يصوم في, في السفر بخلاف من لا يشق وهذا القول الوسط هو وسط وأنه وأنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص. واضح الآن؟ طيب نعم. مخفض لا ربطه بعلاقته أولا. إنما لأن لأن لا من أحتاجنا إلى دليل على التخصيص. لكن إذا لأنه كأنه من العام الذي أريد به الخصوص أحسن. إذا لم يأتي يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون أولا. إذا لم يأتي يعني سيدنا رسول الله فيكون يعني من قوله آه رسول الله إنما أستكمل يسوع من تارو خصوص. إنه الفرق بين ليس من البر وبين قول البر أن الله صوت. لأنه ليس من البر فهو من الاسم ابن الإثم لأن الله سبحانه وتعالى رخص هذا الشيء هو. لكن ما ما لا لا نأسف من لم يفعلها. اللهم إلا أن يعتقد بنفس الاستغناء عن الرخصة لأفعل شيء آخر. يكون آدمًا من هذا النوع، وأما رجل يقول الحمد لله الذي رخص لي لكن انا قوي ونشيط أين عم؟ هل يمكن أن تشبه حائل وحازان؟ يمكن مع ما فيه عموم مثل هذه لأنه قال عليه فقط فهو مطلق نعم؟ لا نقول السبب العاجل من ايه من هاي المثال ليس البرم لا من اجماع المسلمين على ان الحكام ان الالات الواردة لسبب تأم يعني شخص كان مشيء نعم في العمل يضع عليه ايه نعم الاخير الاخير والد يضع لقائدهم وانما يغادل ما يقال انها انها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه هنا يقول هذه يعني كلام كان الله سبحانه. في تعالى يعني ان هذا أقل زائل. لا الشيخ في ما يريشه. على, على قوي جمع قوي فقط. يعني. إيه كل أساطير. مثلا. أساطير. إيه لا لا ما يريشه. لا يمكن إنسان يتكلم ويرسل به جمل قوي. وهو نعم. ولاية التي لها تظهر معين إن كانت أمرا أو لهيا فهي متناوية لذلك الشخص ولغيره ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو زم فهي متناوية لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ومعرفه سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف إذا لم يعرف ما, يعرف. لم ما نواه الحالف رجع... رجع إلى سبب يمينه وما هيجها واثارها وقولهم وكذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب اليمين فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأتي شخصا فظنه أجنبيا فقال لها أنت طالق بناء على أن الرجل الذي معها اجنبي ثم تبين انه اخوها فانها لا تظهر لانه كانه قال انت طالق لانك صاحبت رجلا اجنبيا او صاحبتيه وكذلك ايضا الحالف لو قال والله لا ازور فلانا لانه قيل له ان الرجل فاسق ثم تبين له انه ليس بفاسق نعم، فإنه لا لا سأزوره ولا لا. واه قال والله لا أزور فلانا بس ما قال لأنه فاسق. لكن هو السبب في حاله هذا أنه أنه رجل فاسق ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس فاسق. فزاره. هل يحسن ولا ما يحسن؟ لا يحسن. لأن السبب حل مشروط كانه قال والله لا ازوره لانه لانه فاسد. فيكون هذا المشروط يكون هذا السبب كانه مشروط وهذه قايله تنفعك في باب الايمان وفي باب الطلاق ان ما بني على سبب فتبين زوال ذلك السبب فلا حكم له لكن لو قال الحالف انا نويت والله لا ازور فلانا نويت مطلقا لا ازوره لشخص سواء كان فاسقا ام عدلا فذاره يا لأننا نعم لاننا هنا علمنا مراده علمنا مراده في عهد القادم أن كل لفظ كني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له هل يكفر شيء؟ ها؟ يكفر لحلف حين غير المطبول ما يكفر ذال حكم اليمين لو قال والله لا أزور بناء على أنه فاسق فتبين أنه ليس بفاسق فليذور هو شيء عليه لأن اليمين إن حلف تبين أنه غير مرادح لكن لو عرفنا السبب وأنهم كانوا يتحرضون أن يطوفوا بين صفر ومروة عرفنا ما عن الآية المسبب يعني المعرض الله المسبب الآية الناس أو الحديث الوارد أيوة. ثانية. مثلا سبب نزول آية اللعان قطفوا الحلال بنومية زوجته وبشريك مسح. نعم من بعد السبب ما هو المسبب الذي من اجله من اجل السبب حصل نزول الايه هذه او الحديث نزول الايه هذه هذا ها هو المسبب ترى انس اذا واحد الايه هو الحديث قد يكون سببا خفي الا اذا أردت قد يكون معناها قصه يكون معناها حقيقة إلا إذا أردت تبريزه. ومن قال يجب أن نقول ليس بحيل ولا حيل. لا نقول أنه ليس في آخر الكلام صح في اخر خلاف. نبدأ. الواحد اول مناقشه هنا سبق ذكرنا ان اختلاف تنوع نوع فما هما منهم يديك نعم هو يعني احد السلف المعنى وعلى آخر بتعبير أخر. آخر لكن يؤديان إلى نفس يعني المعنى يعني أن المسمى فيه واحد لكن كل واحد زاد على آخر معذر السلام بأنه الله ما هو السلام قال هو الله والثاني قال هو السالم من كل نقص والثالث قال السلام هو الحكيم الذي لا يفعل فعلا عبثا نعم هذا ايضا من اختلاف التنوع ولكني ذكرت لكم فيما سبق انه يختلف السؤال في هذه المساله فاذا قال من السلام تقول الله واذا قال ما السلام تقول السالم من كل نقص لأن من يستفهم فيها عن الذات وما يستفهم فيها عن الصفات. نحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وقولهم قولهم قولهم نزلت هذه الآية في كذا وفي كذا يراد به شارة أنه سبب أنه سبب للنزول ويراد به شارة أنه شارة ويراد به أه؟ أه؟ سبب النزول نعم أي نعم إحنا عندنا سبب النزول عندك سبب للنزول اشفر وشاء الله على الهجر ولا يراد وطول, وطول هذه الايه كذا يراد به كارثه انه سبب لنزول ويراد به كارثه ان هذا سبب النزول حق عليه حق عليه اشرافه قليل ويراد به سبب ما نفهم والله استطرد دانا المعلفات فهنا استطرد للتعبير عن سبب النزول وهو ثلاثة انواع تابعة سبب النزول ثالث يقول حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا وتارث يقول سبب نزول الآية الفلانيه كذا وكذا وتارث يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا هذه ثلاث طيام أما قوله سبب نزول الآية كذا فهي صريحه في أن هذا سبب النزول، وأما قوله كان كذا وكذا فانزل الله، نعم، فهي ظاهرة أيضا وليس بصريحة، ظاهرة في أن هذا سبب النزول، لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولا من حمله على العطف المجرد والترتيب لا يكون ظاهرها أنها ظاهرها أن هذه الحادثة سبب النور الثالث نقول نزلت هذه الآية في كذا فهذه في احتمال يعني متساوي الطرفين بين أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا فيقوم تفسيرا العلماء وبين أن يكون ذلك ذكر لسبب النزول فهذا الاحتمال الأول تكون في للظرفية والظرف هنا معنوي. والاحتمال الثاني تكون في للسببية أي بسبب كذا وكذا. وفي معروف أنها تكون للسببية ونريد مثالا من, من من أحمد <تصفيق> <تصفيق> دخلت النار امرأة في هرة حدثتها في بمعنى سبب ومعنى دخلت في جوفها الحاصل أن العبارات, العبارات التي عبروا بها عن أسباب النزول تنقسم هذه التقسام صريحة مظاهرة ومحتملة كذولا طيب والصيغة الصريحة ان يقول سبب نزول الآية كذا وكذا والظاهرة كان كذا فنزلت والمحتملة نزلت في كذا ولهذا ما نفر رحمه الله يقول يقول وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول وتُراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإلا نحن السبب نعم ويُراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإلا نحن سبب كما تقول عُني بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول, في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري هل يجري هل يجري مجرى المستند كما وين تقولها سمرد؟ يعني الطالب مش فاتين. عندي عندي الصاحب كيف؟ هذا المعنى. ما نعم. عندك نصح كما لو ذكر كما لو ذكر السبب, السبب الذي انزلت لأجله أو يجر أو مجرى تفسير أو يجري مجرى من منه, منه الذي ليس في مسنّد فالبخاري, فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المثاند على هذا الاخطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند واذا عرف هذا فقول واحد لأن قول الصاحب نزلت في كذا إذا أجرأ إمامهم المسند صار معناها أن الأمر حدث في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فنزلت الآية تسير لهم أو بيانا لحكمه، وأما إذا جعلناه ليس جريمة من المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية، وقد يكون صوابا، وقد يخالفوا غيره. إنا. وإذا عرف هذا، فقول فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما. فما ذكرناه بالتأكيد بالنسان وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لعجل وذكر الآخر, الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الاسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومره لهذا السبب وهذا نتفنشان لذلك ذكرناه ولكن الأول اقرب إذا ذكر كل واحد منهما سببا لنزول الآية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر على حسب ما شرحناه فهل نقول إن السبب متعدد والمسبب واحد او نقول إن السبب متعدد والمسبب متعدد وأن الآية سبب لنزولها سببا أيهما أقرب على الأقرب الأول لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل الأصل أن الآية إذا نزلت نزلت مرة واحدة فتكون الأسباب سابقه على نفسه الآية يعني منها وجدت سبب وسبب وسبب وسبب ثم عند الله الآية مبينه لحكم هذه الأمور نعم مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين هذا أنصح وقد ذكر أن سورة الباطحة نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة والله أعلم لكن الكلام على أنه إذا تعدد ذكر الأسباب الصريحه في نزول الآية فإنها تحمل على أحد امرين ما هما إما أن الأسباب متعدده والنزول واحد وإما أن الأسباب متعدده والنزول متعدد هذا إذا كان كل من الصريحين صريحا في النزول اما لو قال نذر قال احده نذر في كذا وقال الاخر كان كذا فنذرت في الايه فمالوم ان نقدم الثاني ثاني ثاني لانه ظاهر وكذلك لو قال الثاني سبب نزله هكذا ولو لو قال نذرت في كذا فنقدم نقدم ثاني يا اخوانا قال واحد منهم قال سبب نزول الآية كذا والثاني قال نزل الآية في كذا لسبب يخالف الأول أيهم مقدمين أيها الذي قال سبب نزوله الذي قال سبب نزوله لأنه ضريج نعم وهذا نسكن اللذان ذكرناهما في تنوع التسفير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقتامه ك هما في الغالب هما هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود. الشغل مع المألف رحمه الله كانت الصفات مثل, مثل صار ومحند ومسلول وسيف وما أشبه ذلك. وثارت لذكر بعض أنواع المسمى مثل تفسير الذين منهم غالب من ومنهم مقتصد ومن سابق من خيرات حيث فسر بعضهم هذا في وهذا فسره في المتصدقين <تصفيق> نعم نقول أما الأول الذي كالفريس فهو قطعا هو سبب النزول وأما الثاني فنقول هذا ذكر للمعنى يعني ان هذا, هذا الشيء داخل في هنا مثل لو قال فويل للمصلين الذين ما صلى تنزاهم قال نزلت هذه الايه في الذين يؤخرون الصلاه عوقتها وقتها هل معناها أنه أنها كانت ان كان تاخير الصلاه عن وقتها سببا لنزولها أسألهم. ليس معناها بل معناها الظاهر المتبادل ان هؤلاء ان هذا هو المغالط للايه مثل هذا يكون مثل هذا القول تفسيرا وليس ذكرا لسبب النزول نعم ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة فلق أصور الذي يراد به الغامي ويراد به الأسد ولف أسعس الذي يراد به إقبال الليل وإذباره وإما لكونه طيب. اللفظ المشترك سبق أن عرفناه بأنه متحد لفظه وتعدد معناه هذا اللفظ المشترك متحد لفظه وتعدد معناه لأن هذا اللفظ مشترك بين معناه مثال القصورة قصورة مشترك بين الرامي وبين الأسد أنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة حمر الوحش إذا الرامي فرت والحمر الأهلي إذا الأسد فرت فهل المراد القسوة الرامي أو المراد بذلك الأسد بعضهم قال المراد الأسد وبعضهم قال المراد الرامي وما دام اللفظ صالحا للمعنيين بدون تناقض فإنه يخمل على المعنيين جميعا كذلك والليل إذا عسعف والصبح إذا تنفس عسعف ايش معناه لا أقبل وأجبر ما يمكن بعضهم يقول عسعف يعني أجبر وعضهم يقول عسعف يعني أقبل مفهوم اللفع محتمل إن وجد ما يرجح أحد المعنيين أخذنا به وإلا قلنا اللفع صالح للأمري فهو شامل فيكون راقصا بالليل عند أقباله وعند أدباله وإذا قلنا إن عصعت بمعنى اقبل ليقابل قوله والصبح إذا تنفس صار من هذه الناحية أرجح نعم وإما لكونه هل تعرف يا عبد الرحمن بن داود مشتركا غير القصرة وغير العفف العين وش مش مشترك بعين مش العين اب وجنا هنا وعين عادش فضح ها والقرط القرط هو القرط القرط مشترك بين الحير والط لكن هناك مجال لكن هناك مجال لا هناك العين يقول مجال عند أهل المجال لكن هناك وعينها لكن هناك مجال لكن هناك مجال لكن هناك مجال لكن هناك مجال لكن المراد به لكن هناك مجال لكن هناك مجال لكن هناك مجال لكن هناك مجال لكن هناك مجال حطها نسخه شيئين طيب اللي عنده شخصين حط نسخه شيئين كل اللي عنده شيئين نحط نسخه اي نعم يفي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وقلف الفلك كيف ثم دنا اساعد من اساعده هو ولكن هو لا طيب فأوحى إلى عبده ما أوحى لا لا لا دومرة فاستوى وهو بلفغ الآلة ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل نعم طيب قوله فأوحى إلى عبده الله. يعود على الله هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح من اقوال المفسرين وبعضهم قال إن الضمائر واحدة لجبري آل الله جنوب يليقوا بجلال عز وجل مثل ما قال عز وجل ربنا أشية عرفة إلى الخلاء نعم اين حين يصح ان نقول ابن الله قاب قوسين مثل ما قال رسول الله ان الذي يدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته هذه اوسل سبق لنا مش معناها عند المفسرين بمعنى, <تصفيق> بمعنى بل او للتحقيق بمعنى بل والهمزه نجت من الهمزه بمعنى بل كقوله فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون وبعضهم قال ان أو هذه لتحقيق ما سبق كأنه يقول إن لم يزيدوا لم ينقصوا كما تقول عندي ألف درهم أو أكثر أنت لقيت عندي ألف درهم أو أكثر هل يفهم الناس؟ ان عندك اكثر من الف درهم لا اكثر ما سيفهم من المعنى ان الذي عندك لا ينقص عن الف درهم بل إما أن الذي او يكون بقدر نعم طيب وكلف بالفجر وشهر الوجه وليالي العشر وما اشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك الذي قاله لكون الايه ذكرت مرتين فاريد بها تاره هذا واريد بها هذا تاره وهذا تاره واما لكون اللفظ المشترك يجوز او يراد به يجوز أن يجوز أن يراد به يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحمدلية وكثير من السلام وإما بكون الله المتواطئا فيكون عاما إذا لن يكن لتخطيطه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان النص أفضل ومن الأقوار الموجودة طيب أرى أنه الكلام الآن أيضا يقول مؤلف ان ومن التنادر الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه محتمل للأمري وذكر أن اللفظ يكون مثلا من الأمري بإحلى واثقتين الأولى أن يكون اللفظ يكون مشتركا أن يكون مشتركا كلف العين وما أشبه والثاني أن يكون متواطعا في الأصل لكن مراد به أحد النوعين او احد الشيئين المتواطئ ما هو والذي طابق لفظه معناه مثل انسان حجر شمس قمر وما اشبه هذا نسميه متواطئ لان اللفظ يطابق معناه فهما متواطئان اي متفقان يقول المؤلف إما متواطئ لكن المراد به احد النوعين يكون هذا المتواطئ له نوعان فراد به أحدهما ولكن هذا في الواقع قليل جدا قليل جدا إلا أنه قد يوجد ويكون تعين أحد النوعين بحسب حسب السياق فمثلا كلمة ما في اللغة العربية كلمه مسناء في اللغه العربيه هي متواضعه معناها اذا معناها المقارنة هو لكنها انواع حسب ما تضاف اليه فاذا قلت الماء مع اللبن ها فهو مختلط واذا قلت الزوجه مع زوجها فمعناه فقالوا أقنزواد بينهم وإذا قلت الضابط مع الجنون فمعنى أنهم يراعيهم وهو لازم مصاحبه بذاته معهم يراعيهم ويلاحظهم فكلمة ما الآن تجد أنها كلها مطابقة فيها مصاحبه لكن اختلفت هذه المصاحبة اختلفت أنواعها باعتبار بتباري ما تضاف إليه ومن ذلك الضمائر التي اشاريها المؤلف فانها هل نقول اذا اختلفوا فيها هذا اختلاف تنوع ولا تضاد نقول اذا كانت الضمائر صالحه للمعنى فهو اختلاف تنوع وكل واحد منهم ذكر نوعا وإذا لم تكن صالحه فهو اختلاف شرائط ثم انه تعرض المؤلف رحمه الله الى ان, أن المشترك هل يجوز به أن يراد معنياه والصواب أنه يجوز إذا لم يتنافيا صواب أنه يجوز إذا لم يتنافيا مثل ما مر... في قصورة يجوز أن يراد بها ها؟ المعنى ويكون كل معنى كالمثال يكون الله عز وجل بقوله فرز من قصورها أي من الرامي فهم كحمر الوحش إذا رأت الران أو المراد به الأسد فهم كالحمير الأهلية إذا رأت الأسد فرضا لأنه ما عندنا قرينة تؤيد أحد المعنيين واللف صالح لهما ولا مناقضة بينهم أما لو كان بينهم مناقضة فإنه لا يمكن أن يراد به المعنيات مثل القرأ بمعنى الطهر وبمعنى الحي انتبه هل يمكن أن نقول صالح معناه جميعا لماذا لأنه يختلف الحكم ما يمكن الشمس ومثل من راحة الساعة الأولى الرواح يطلق على المسير بعد زوال الشمس ويطلق على مجرد المثيل فهو مشترك بين مطلق الذهاب وبين نوع مخ... معين من الذهاب وهو المثيل بعد زوال الشمس هل يمكن الجمع بينهما أه؟ ما يمكن يعني ما يمكن الجمع